وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَهُ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَلَى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذر وآية فإذا نفق في الصور نفخته Hvala. Hvala. وَأَنْشَأَ خَطَّ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطر Uno oh Quan